حبيبتي مرت على بالي اليوم وقفت تقدير انها يوم مرت جابتلي ا ل ف ر ح ة و ن ا ك ن ت مهموم الظاهر انها عن علومي ت ح ر ك حبيبتي مرت على بالي اليوم و ق ف ت تقدير لنا يوم م ر ت جابتلي ا ل ف ر ح ة ولكن بهموم 「めっちゃめちゃめちゃ」「めっちゃめちゃめちゃ」 ف حبها حساد يتكسر النوم وهي وراء عوج ا ل ض ي و ع استقرت احلم بها و ط ي ح بالنوم واقوم فرحات لكن فرحتي ما استمرت レクセプ مسموم ي ح ر م من العشق يعيش م ح ر و م كم روح من كل الوصال ا س ت ض ر ت ل ج ي ت انا من نفسي ما تعشق النوم حاولتها ب ن ع ه ا لكنها صرت